القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ كذبوا الذين يتبعون من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب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 بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ